من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين وانت قد ابغضت ادبي والقيت كلامي الى خلفك اذا رايت صارقا سعيت معه مع الفسقه جعلت نصيبك الليلويا تراف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماء إنجيلك المقدس فصل من بشاره الإنجيل لمعلمنا ما يوحنا البشير بركاته علينا امين لما قال يسوع هذا اقترب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه فاتك آذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو كابا يسوع هو ذاك الذي اغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوتي فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة واما هذا فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلمه به لان قوما اذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له اشتري ما نحتاج اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا والمجد لله دائما